قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرانا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملا والضفادع والدماء آيات مفصلات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 مُتَبَرٌّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدَنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فتم ميقاط ربه أربعين ليلة، وقال موسى لأخيهها: رو نخل فني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاطِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرِنِي أَضْرِ إلَيْكَ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 فَلَمَّا أَفَاقَ طَالَ سُبْحَانَكَ طَالَ سُبْحَانَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون